قرآنا عربيا ع ل ل ك م ت ع ف ل و ن نحن نقص ع ل ي ك أحسن ا ل ق ص ص بما أ و ح ي ن ا إ ل ي ك هذا ا ل ق ر آ ن و إ ن كنت م ن ق ب ل ه لمن ا ل غ ا ف ل ي ن قال يوسف ل أ ب ي ه يا ابت إ ن ي رايت أ أحد ي ت عشر ك ك و ب إ ن ر أ ي أ ح د عشر كوكبا والشمس والقمر ر أ ي ت ه م لي ساجدين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 「私の ن い ل は ي わ ل ا ل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 私の思い出を忘れずに و ってくれているのは歌ってくれている。 وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 قال يا بشرى هذا غ ن ا م و أ س ر و ه ب ض ا ع ة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن د خ س دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر ل ا م ر أ ت ه اكرمي مثواه عسى ان ينسعنا أ و نتخذه ولدا 私たちは今日の夜を楽しむことにしていま ن وَأَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ ح ك موسوعه النابلسي ي وَرَاوَدَتْهُ ل بَيْتِهَا ع ن نَفْسِهِ و غ ل و م ا ل أ ب و ا ب و ق ا ل ت هَيْتَكْ ق ا ل م ع ا ا ل ي ه إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي انه لا يصلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أ ر و ا برهان ربه كذلك لنصرف عن يصلح ا ل س و ء و ا ل ف ح ش ا ء إنه من ع ب الله ن ا ا م خ ص ي ن ا ل ا قميصه من دبر وألف يا س ي د ا ل ن ى قالت ما の ز ا を من أ ر る د بأهل ك い و のは私の思いを ن っていることを知っている ل とを知 ا ていることを知っていることを知っ ه いることを知って إن كان الْكَاذِبِينَ كَانَ فَكَذَبَتْ الصَّادِقِينَ من مِنَ وَإِنْ مِنْ مِنَ قميصه قد قبل َصَدَقَتْ قَمِيصُهُ فَلَمَّا وَهُوَ وَهُوَ قُدَّ دُبُرٍ「今 ق م ي ص ه قد من دبر قال إنه م ن إن كيدكم كيدكم عظيم ي و س ف أ ع ر ض ع ن ه ذ ا و ا س ت ف ر ي ل ك كنت م ن ا ل خ ا ط ئ ي ن وقال نسوه في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إ ن ا لنراها في ضلال مبين 「そして私た ت はこの世を思い出すこと ل 知っているのですが、私たちはこの世 م 思い出すこと ت 知っ و いるので منهن ちはこの世を思い出すことを知っているのです。 フ هَذَا إِلَّا م َ ل こ ك ٌ كَرِيمٌ 「パレードの世界 ا 変えよう」 قال ربي السجن احب إ ل ي مما ن يدعونني إ ل ي ه والا تصرف عني ك ي د ه م أ ص ب إ ل ي ه م و أ ك ن, أ إ ن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 「そして هو السميع العليم ثم بدأ すが私 م 思いを語り継がれてい ا のですが私の思 ي س ج ن 継がれているのですが私の思いを語り継がれている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 قال لا ياتيكما طعام ترزقانه ُ الا نباتكما َ بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأغباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 「私は私の手を借りているのは私の手を借りている」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 わかる ي あら سبع بقات سمان يأكلهن سبع ع ج سب ع أ, ا ف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في ر ؤ ي ا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أحلام وما ب ش ر ك ل الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذ ا ء م ن ه م ا و د ك ر بعد أمة أ ن ا ئ ك م ب ت أ و ي ل فأرسلون ه يوسف أ ي ه ا الصديق أفتنا, افتنا في سبع بقرات سبان ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و أ خ ر يابسات لعلي, لعلي أ ر ج ع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون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 「そんなに大変なことはないです」 「そして私たちはこの世を ي, ال ي ه ことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞 ا ことについて話を聞くことについ ا ل を聞くことについて話を聞くこ ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق ا の آ ن 出は変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変 ن らずに変わらずに変わら ن に ل わらずに変 ن らずに変わらずに変わらず ل 変わら 「وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما أ ب ر ئ نفسي ان النفس ل أ م ا ر ه بالسوء إ ل ا ما رحم ربي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 قالوا سنراود عنه أ ب ا ه و إ ن ا لفاعلون وقال لفتيانه ج ع ل و ا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا الى انقلبوا إ ل ى أ ه ل ه م لعلهم يرجعون فلما فأرسل إلى قالوا الكيل أبيهم منع منا معنا رجعوا يا أبانا أخانا نكتل وإنا له لحافظون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 「私の思い出は何で ا, ت ت ا ل ت أ ت إ ل か?」 فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء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 يوسف 夜 و ى إليه れ خ い ه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 「そんなこと言っていたら」 「今日も神様を説明する ا とはないです。 「そして私たちはこの世 ه 去ることについて話を聞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 「私の名 ا は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は فخذ أحدنا م إ ك ا ن 名 إ ن 私の راك من المحسنين. قال م は私の名前 ل 私の名前 فإلا من إ إ ل ぜならば私 ن 思い出を忘れずに」قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا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 عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا ا س ف ى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 「あなたは神様の声を聞いている」 「そして私たちいを語り合うことに気づいてい س ことに気づいているこ 「私の名前は私の名前は私の名前 ل 私の名前は私の名 ب は私の名前は私の名前は私の名前は ا の名前は私の名前は私の名前は私の名前 ل 私の名前は المتصدقين 「قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أ خ ي ه إ ذ انتم جاهلون قالوا أ ي ن ك لانت يوسف لا يضيع أجر المحسنين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 إ ذ ه ب و ا بقميصي هذا ف أ ل ق و ه على وجه أ ب ي يات بصيرا واتوني ب أ ه ل ك م أ ج م ع ي ن ولما فصلت ا ل ع ي م قال أ ب و ه م إ ن ي لاجد ريح يوسف إ ن ي ل أ ج د لي حيوسف لولا أ ن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما أ ن ج ا 「私の思い出は何でも言えないこ ي はないことはないことはな ل ことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはいことはないことはないことはないことはないこ 「そして私は私を愛することはないんですが私は私を愛す و ことはないんですが私は私を愛することはないんですが دخل は私を愛すること ا ないんです。 わかる م وجاء البدو وبين إخوتي هو الشيطان لما يشاء بكم بعد بيني ربي من من العلم أن نثر لطيف الحكيم إن إنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ف ا ط ر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ً وألحقني بالصالحين ذلك من ن أ ن ب ا ء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إ ذ أ ج م ع أ هم و ا أ م ر ه م وهم يمكرون وما أ ك ث ال ر الناس ولو حرصت بمؤمنين 「お前たちのために」 「あっという間に言うことはないです。 「こんにちは私に。 قبلك إلا ا ر ج م و س و ي ه النابلسي م ي و ا ا في للعلوم أ ر ض ف ي ا كيف ا ن ل ا ق ب ة ا ل ذ ي ا م ن ق ب ي ه م اسماء الله آ خ خير ر ة ذ ي ا ت ق و ا أ ف ل ا ت ع ق ح و ن ى حتى は ذ ا ا س ت ること الرسل و ظ って ا أنهم قد て ذ ب و ا جاءهم نصرنا し合って م ن ことにつた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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون ق ص ة ع ظ ي م ة فيها خبر الكريم ابن ا ل أ ك ر م ي ن الذي شرفه الله و آ ل ه ب ا ل ن ب و ة و أ ك ر م ه الله بالصبر في مواطن الجزع والزلل فما وهن وما لان بل كان كالجبل ا ل أ ش م الشاكر للنعمه المتجمل ب ا ل ط ا ع ة مستعليا على نوازع النفس و أ ه و ا ئ ه ا ثم إ ل ى سجن يؤثره على ذل ا ل م ع ص ي ة فيكون فيه للدعاه نبراسا وللفضائل تاجا صلى الله عليه و آ ب ا ئ ه وسلم وبعد هذه ا ل ق ص ة سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض ولك الحمد أ ن ت قيوم السماوات و ا ل أ ر ض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 وبك آ م ن ا وعليك توكلنا و إ ل ي ك أ ن ب ن ا وبك خاصمنا و إ ل ي ك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم ب أ س م ا ع ن ا و أ م ص ا ر ن ا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا ولا ت ج ع ل ا ل د ن ي ا أ ك ب ل ا م ب ل ل ع ل م ن ا و ل ا إ ل ى ا ل ن ا ر م ص ي ر ن ا واجعل ا ل ج ن ة ي د ا ر ن ا و ل ا ت س ل ع ل ي ن ا بذنوبنا من ل ا يخافك فينا ولا ي ر ح م ن ا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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم, اغفر لنا وارحمنا من النار. <تصفيق> اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك ن س ع ى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إ ن عذابك الجد بالكفار ملحد اللهم انت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ن ت الغني ونحن الفقراء أ ن ز ل علينا الغيث ولا تجعلنا من ا ل آ ي س ي ن اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا ر ح م ة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم إ ن ا ن س أ ل ك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و أ ن ز ل ت ه في كتابك أ و علمته احدا من خلقك أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الويب عندك أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ح ز ا ن ن ا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا م ن ت د ي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا نسالك ان ترحمنا ب ا ل ق ر آ ن العظيم اللهم ارحمنا ب ا ل ق ر آ ن العظيم واجعله لنا إ ي م ا ن ا ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوه ة اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم و ف ق لهداك واجعل أ ع م ا ل ه ا ل ص ا ل ح ة في رضاك وهيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم منزل الكتاب مجري السحاب ه ا د م ا ل أ ح ز ا ب انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في الشيشات اللهم إ ن أ ع د ا ء ه م لا يعجزونك بشيء ف أ ر ن ا اللهم فيهم عجائب قدرتك اللهم خذهم أ خ ذ عزيز م ق ت د ر اللهم خذهم اخذ عزيز مبتدل اللهم, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أ ر ن ا فيهم يوما أ س و د ا اللهم أ ر ن ا فيهم يوما اسودا اللهم ارنا فيهم يوما اسودا اللهم فك قيد أ س ر ا ن ا و أ س ر المسلمين اللهم فك قيد اسرانا و ا س ر المسلمين اللهم فك قيد أ س ر ا ن ا و أ س ر ى المسلمين وردهم إ ل ى أ ه ل ه م سالمين أ صحه اللهم كن لهم يا رحمن يا رحيم اللهم امر بمن مكر بهم يا قوي يا عزيز اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه والتابعين هنيئا هنيئا لمن تدبر آ ي ة ا ل ق ر آ ن وشلف سمعه بسماع خير الكلام ف إ ن له ل ح ل ا و ة و إ ن عليه ل ط ل ا و ة و إ ن ه ليعلو ولا يعلى عليه هو حاد ا ل أ ر و ا ح إ ل ى بلاد ا ل أ ف ر ا ح ن س أ ل الله أ ن يجعلنا من أ ه ل ا ل ق ر آ ن الذين هم أ ه ل ه وخاصته و أ ن يوفقنا ل خ د م ة كتابه الكريم على الوجه الذي يرضاه منا